وأحمدُ الله إليكم بالصوم والقيام في رمضان ومن صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه إن شهركم عباد الله أيامٌ معدودة فصوموه وصونوه وبأحسن الأخلاق زينوه وبالحرص على تلاوة القرآن جمِّلوه لعلكم تهتدون معاشر الفضلاء إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان من طين وجعل نسله من سلالةٍ من ماءٍ وجعل له يومين يوماً معجلاً هو في الحياة الدنيا وهي دار التعب والعمل ويوم آخر فيه الجزاء وفيه الراحة أو العذاب نعوذ بالله من العذاب وخوف الله عز وجل عباده من ذلك اليوم وأمرهم أن يخافوه فإنهم كادحون إلى ربهم فملاقوه وسوف يحاسبون على ما قدموه فقال سبحانه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال سبحانه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يُقبلُ منها شفاعةٌ ولا يُؤخَذُ منها عَدْلٌ ولا هم يُنصَرُونَ فما ذاكَ اليوم أيها الفُضَلَاء الذي خوَّفَنا الله عز وجل منه وأمرنا أن نخافَه وأن نحذَرَه وأن نتَّقِيَه إنه يومٌ مجموعٌ فيه الناس جميعًا من لدُن آدم عليه السلام إلى آخر إنسان في الدنيا يقومون من قبورهم جميعا في وقت في وقت واحد حائرين ومضطربين كالفراش المبثوث ويجمعون في أرض المحشر يحشرون حفاتاً عراتاً غرلا الرجال والنساء جميعا فلا ينظر هؤلاء إلى هؤلاء ولا هؤلاء إلى هؤلاء فالأمر أكبر من ذلك وأعظم يقول ربنا سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا ويقول سبحانه إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إِلَّا لأجل معدود ويقول سبحانه قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم إنه يا عباد الله يوم فيه من الأهوال الفضيعة والأحوال العجيبة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 فيدروها قاعًا صفصفًا لا ترى فيها عوجًا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسًا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم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 وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيِّرت الجبال فكانت سرابا إنه يوم الزلزلة حيث تتحرَّك الأرض من أسفلها حركةً شديدة وتخرج ما في باطنها من المقبورين والكنوز وغيرها في ذلك اليوم يتحيَّر جنس الإيسان ويقول ما لها؟ قد بعد أن كانت مُستقِرَّة وكشفت ما في بطنها بعد أن كانت تستُرُه هناك يكون الهول العظيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها إنها القارعة التي تقرع أسماع النص وتقرع قلوبهم فيحصل الفزع الأعظم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش إنه يا عباد الله إنه يوم الحسرة حيث يخسر الظالمون وما أعظمها من حسرة إنه يوم الفزع الأكبر وانذرهم يوم الحسره اذ قضى الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون وانذرهم يوم الازفه اذ القلوب لدى الحناجر كاظم ما للطالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور جاء عن ابي الله عنه قال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 قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي رواه مسلم في الصحيح إن هذا الحديث يا عباد الله يدلنا على أن الإنسان يوم القيامة يتحسر على ما فاته من الخير حيث فاتته خيراتٌ عظيمة فيعلم أنه قد فاته ثوابٌ عظيم إنه يا عباد الله يومٌ عظيم يحشر فيه المتقون في غاية الإكرام ويحشر فيه الخاسرون في غاية الإذلال يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداء ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتي فنسيتها فكذلك اليوم تنسى إنه يا عباد الله يوم لا ينفع فيه إلا الصدق ولا ينفع فيه إلا القلب السليم بإذن الله يقول الله عز وجل هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ويقول ربنا سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بن إلا من أتى الله بقلب سليم إنه يا عباد الله يوم رؤية الأعمال وجزائها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 وما عمله من شر سيجده في ذلك اليوم أما الكافر فإنه يوم القيامة لا يجد إلا شرا لأنه لم يعمل خيرا فإن عمله ليس فيه إخلاص لله ولا متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا يكون عمله يوم القيامة هباء منثورا ولا يجد أمامه يوم القيامة إلا الشر وأما المؤمن فإن كان عمل خيرا فإنه لن يفقده وسيجده عند الله سبحانه وتعالى أعظم وأوفر مما عمله وإن كان عمل شرا فإن ربنا الرحيم قد فتح له أبواب المكفرات للذنوب فلربما كفرت ذنوبه وهو في الدنيا ولربما وافى بشر لكن الله الرحيم يغفر له ويرحمه وان شاء عذبه بما قدم من شر الإنسان سيجد عمله ولا يفقد منه شيئا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى إنه يوم يسأل فيه الذين أرسل إليهم ويسال فيه المرسلون فلا نسالن الذين ارسل اليهم ولا نسالن المرسلين يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامه فيقول لبيك وسعديك يا ربي فيقول هل بلغت فيقول نعم يا ربي فيقال لامته هل بلغكم فيقولون ما اتانا من ندير فيقول عليه السلام فيقول من يشهد لك فيقول عليه السلام محمد وامته فتشهدون انه قد بلغ ويكون ويكون الرسول عليكم شهيدا فذلك قوله عز وجل وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَالْوَسَطُ الْعَدْلِ رواه البخاري في الصحيح وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يُلقَّى عيسى عليه السلام حجَّته ولقَّاه الله في قوله وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلقاه الله سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إنه يا عباد الله يوم الوزن حيث توزن الأعمال ويوزن العاملون وتوزن الصحف والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه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 فمن ثقلت موازينه في ذلك اليوم فهو في عيشة راضية مرضية يرضى عنها ويرضى بالجزاء من الله عز وجل وأما من خفت موازينه فرجحت سيئاته على حسناته فإنه والعياذ بالله يهوي في النار ويكون مأواه إلى النار يأوي إليها يقوي إليها وتكون النار مآلة وما أدراك من النار إنها نار حامية قد اشتد غليانها وحرها وأكل بعضها بعضا من شدة الحر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا رواه البخاري وهذا يدل على أن العاملين يوزنون يوم القيامة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا كل سجل كل سجل مد البصر ثم يقول الله عز وجل هل تنكر من هذا شيئا فيقول لا يا ربي فيقول الله عز وجل اظلمتك كتبت الحافظون فيقول لا ثم يقول الله عز وجل لك عذر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 ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول الله عز وجل إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة رواه ابن ماجة وصححه الألباني فدل ذلك على أن السجلات توزن يوم القيامة إنه يا عباد الله يوم يكون الناس فيه أشتاة وأصنافا في حسابهم وفي مآلهم فمن الناس من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ومن الناس من يدني الجبار عليه كنفة فيقرره بذنوبه حتى إذا أقر بها ورأى أنه قد هلك قال الله عز وجل سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ومن الناس من يناقش الحساب مناقشة فيقال له لما عملت كذا, لما عملت كذا, لما عملت كذا ومن نوقش الحساب هلك وعذب كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ومن الناس من يفضح على رؤوس الخلائق فضحا فينادى به على رؤوس الخلائق فينادى بالكفار وينادى بالمنافقين وينادى ببعض عصاة المؤمنين كالغدرة الذين يغدرون بالمؤمنين وكالمرائين والمسمعين والمصورين ومن كانت له زوجتان فلم يعدل بينهما وجمع من عصاة المؤمنين يفضحون على رؤوس الخلائق يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد ينقسم الناس في مآلهم إلى شقي وسعيد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 تُقرب فيه الجنة لأهلها والنار لأهلها وأُزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين يقول النبي صلى الله عليه وسلم يُؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها يؤتى بجهنم يومئذ ولها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها وتتكلم النار في ذلك اليوم وتذكر بعض المستحقين لها يقول النبي صلى الله عليه وسلم تخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسانٌ ينطق يقول إني وُكِّلت بثلاثة بكل جبارٍ عنيد وبكل من دعا مع الله إلهاً آخر وبالمصورين رواه الترمذي بإسنادٍ صحيح إنه يوم يا عباد الله ينسى فيه أهل الشقاء ما سبق من نعيم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 فهذا الذي هو من أهل النار يغمس غمسة واحدة في النار فينسى كل نعيم قد مضى عليه في الدنيا ويؤتى بأشد النأس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مرت بك شدة قط فيقول لا والله يا ربي ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط رواه مسلم في الصحيح فأنت يا عبد الله أيها المؤمن مهما نزل بك من بلاء ومهما نزلت بك من شدة في الدنيا فإياك أن تيأس وإياك أن تقنط وإياك أن تتجزع وإياك أن تسخط فإنك يوم القيامة إذا لقيت الله عز وجل فأدخلت الجنة تنسى كل شقاء ولا ترى إلا عظيم الجزاء يقول جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قُرِضَت بمقاريضة في الدنيا رواه الترمذي وحسنه الألباني في يوم القيامة يُعطى أهل البلاء من المؤمنين إذا صبروا ولم يتجزعوا ولم يتسخطوا على ربهم يُعطون الثواب العظيم الجزيل حتى أن أهل العافية يتمنون لو أنهم كانوا قد ابتلوا في الدنيا بأعظم البلاء إنه يا عباد الله يوم النداءات الذي يعظم فيه النداء ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار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 الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون جاء عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتفاوت بين أصحابه في السير فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته بهاتين الآيتين يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ إلى قوله ولكن عذاب الله شديد فلما سمع الناس ذلك حثوا المطيَّ وعرفوا أنه عند قول يقوله فقال هل تدرون؟ أي يوم ذلك هل تدرون أي يوم ذلك قال الله ورسوله أعلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يوم ينادي الله عز وجل فيه فيقول يا آدم ابعث بعث النار فيقول أي ربي وما بعث النار فيقول من كل ألفٍ تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد في الجنة فيأس القوم فيأس القوم من كل ألف واحد في الجنة والبقية في النار فيأس القوم عندما سمعوا ذلك حتى ما أبدوا بضاحكة فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بأصحابه قال اعملوا وأبشروا فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج ومن مات من بني آدم وبني إبليس قال فسري عن القوم بعض الذي يجدون فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا وأبشروا فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير رواه الترمذي وصححه الألباني إنه يا عباد الله يوم تعظم فيه الشهادات فيشهد فيه الله عز وجل وكفى بالله شهيدا يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد وتشهد فيه الملائكة الكرام الكتبة الحفظة وتشهد فيه الجوارح يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول العبد يا ربي لم تجرني من الظلم فيقول الله عز وجل بلى فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا قال فيختم على فيه فيقال لأركانه انطقي قال فتنطق باعماله قال ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت انابل رواه مسلم في الصحيح ويقول ربنا سبحانه وتعالى واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يوم اذ تحدث اخبارها بأن ربك أو حالها تشهد الأرض يوم القيامة على من عملوا فيها بشر ولمن عملوا فيها بخير فالأرض يوم القيامة تحدث بأخبارها وذلك أن الله عز وجل أذن لها أن تشهد وأمرها أن تشهد فهي تشهد على العاملين عليها بما عملوا من شر وللعاملين عليها بما عملوا من خير فويحك أيها الإنسان, ويحك أيها الإنسان كيف لا تتقي ذلك اليوم الذي يشهد الله فيه عليك ويشهد الملائكة عليك وتشهد جوارحك عليك وتشهد الأرض عليك سبحان الله ما أقساك أيها الإنسان كيف تجرؤ على معاص الله عز وجل ولا سيما إذا خلوت بها والله عز وجل يراك ويسمعك وسيشهد عليك سبحانه وتعالى وجوارحك معك وستشهد عليك بين يدي الله عز وجل والأرض ستشهد عليك والملائكة الكرام الحفظة الكاتبون يكتبون ما تفعل ويكتبون ما تقول وسيشهدون عليك ما أقسى القلوب والله لو أن هذا الكلام نزل على جبل لتصدع ولكن القلوب قد قست إن ذلك اليوم يا عباد الله يوم السؤال عن النعيم ثم لا تسالن يومئذ عن النعيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اول ما يسال عنه يوم القيامه يعني العبد من النعيم أن يقال له الم نصح الالم نصح لت جسمك ونرويك من الماء البارد رواه الترمذي وصححه الالباني فانت يا عبد الله تتقلب في نعم الله عز وجل رزقك الله العافية وأعطاك ماءً طيبا وغذاءً طيبا وزادك من النعم ما شاء وستسأل يوم القيامة عن النعيم عن هذه النعم ماذا عملت فيها أفلا تتق الله في هذه النعم وتخاف ذلك اليوم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 ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهد قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل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 إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت لي قال هو جوات وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار الله عز وجل يسأل العبد يوم القيامة عن النعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيلقى الله العبد فيقول أي, أي, أي فلان ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى فيقول أفضن, أفضن أنت أنك ملاقي أفضن أنت أنك ملاقي فيقول لا فيقول سبحانه فإني أنساك كما نسيتني ثم يلقى الثاني فيقول أيفل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى أي ربي فيقول أفضن أنت أنك ملاقي فيقول لا فيقول فإني أنساك كما نسيتني ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع فيقول الله عز وجل ها هنا إذا ثم يقال الآن نبعث شاهدنا عليك ويتفكر في نفسه ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليه فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه ذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه رواه مسلم في الصحيح إنه يا عباد الله يوم تأدية الحقوق يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقادل الشات الجلحاء من الشات القرناء ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة أو قال العباد عراتاً غرلا بهماء قالوا وما بهماء قال ليس معهم شيء ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أهل عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة قالوا كيف يا رسول الله ونحن إنما نأتي الله عز وجل عراتا غرلا بهما فقال صلى الله عليه وسلم بالحسنات والسيئات وجاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن رجلاً قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم فكيف أنا منهم فقال صلى الله عليه وسلم يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتصى لهم منك الفضل قال فتنحَّ الرجل فجعل يبكي ويهتف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تقرأ كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال الآية فقال الرجل والله يا رسول الله ما أجد لي ولهم شيئاً خيراً من مفارقتهم أشهدك أنهم أحرار كلهم رواه الترمذي وصحّحه الألباني وجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار أي إذا تجاوزوا الصراط حُبِسُوا بقنطرةٍ بين الجنة والنار فيتقاصُون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نُقُّوا وهُبِّبُوا أُذِنَ لهم بدخول الجنة فوالذي نفسُ محمدٍ بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدلُّ بمنزله كان في الدنيا رواه البخاري في الصحيح إنه يا عباد الله يوم المغفرة العظيمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم رواه مسلم في الصحيح إنه يا عباد الله يوم يغضب الله فيه غضبا لم يغضب قبله ولم يغضب بعده مثله إنه يا عباد الله يوم يُعطَل فيه المؤمنون النور بقدر أعمالهم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 إنك على كل شيء قدير يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين يعطيهم الله نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك ومنهم من يعطى نورا مثل النخلة بيمينه ومنهم من يُعطى نورًا أصغر من ذلك حتى يكون رجلًا يُعطى نوره على إبهام قدمه يُضيء مرَّه ويُطفِئ مرَّه فإذا أضاء قدَّم قدمه فمشأ وإذا طفئ قام رواه الطبراني وصحَّحه الألباني إنه يا عباد الله يومٌ عظيمٌ حق للمؤمن أن يخافه وأن يتقيه ولسائل يسأل ولسائل أن يسأل كيف أتقي ذلك اليوم وأنا بد أن ألاقيه والجواب نعم بد أن تلاقيه ولكن اتقاءه يكون بما تقدمه بما تقدمه ومن ذلك الإيمان والتوحيد فليس هناك أعظم من التوحيد تتقي به ذلك اليوم فإن أهل التوحيد لهم الأمن عند لقاء الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظل أولئك لهم الأمن يقول الله عز وجل فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده ومما تتقي به ذلك اليوم يا عبد الله أن تكثر من الأعمال الصالحة مخلصاً لله عز وجل ومتبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجالٌ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 آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ويقول الله عز وجل إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فبالأعمال الصالحة وتتقي ذلك اليوم وتتقي ما فيه وتكون فيه من الآمنين ومن أعظم, ذلك ومن أعظم ذلك أن تكون من المصلين وأن تحرص على أن تكون من المشائين إلى المساجد في الظلم وأن تحرص على أن تؤدي الجمعة على حسن أدب وعلى حرص على أدائها في وقتها موفرة ومن ذلك المرابطة في سبيل الله عز وجل والشهادة في سبيل الله فإن هذا مما يُتَّقى به ذلك اليوم ومما يُتَّقى به اليوم يُتَّقى به ذلك اليوم وأختم به عدم الإغترار بالدنيا إذا أردت, يا عبد الله إذا أردت يا عبد الله أن تتقي ذلك اليوم فإياك وإياك أن تغرك الدنيا إياك وإياك أن تلهيك الدنيا عن الآخرة إياك أن تكون ممن اغتروا بالدنيا فعملوا للدنيا وعملوا للدنيا وألهتهم عن الآخرة يقول الله عز وجل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 فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازُ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ عباد الله عباد الله إن أعظم ما يرزقه الإنسان في الدنيا خشية ربه سبحانه وتعالى فالنعيم المقيم والأمن يوم القيامة إنما هو لمن خشي ربه فعلي ما ربه علم ربه علمه بأسمائه وصفاته وآياته وهاب ربه وعظم ربه فكانت خشية الله دافعة له للإكثار من الخيرات واجتناب المحرمات فإن زلت القدم لضعف الإنسان دعته خشية الله عز وجل لأن يرجع إلى الله ويأوب إلى الله ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ذلك لمن خشي ربه وإن ربنا سبحانه وتعالى قد أخذ على نفسه ألا يجمع لعبده بين أمنين ولا خوفين فمن خاف الله في الدنيا أمنه الله يوم القيامة ومن أمن الله في الدنيا أخافه الله يوم القيامة ألا فاتقوا الله عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن أحيا قلوبهم بمواعظ السنة والقرآن أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن أحيى قلوبهم بمواعظ السنة والقرآن أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن أحيى قلوبهم بمواعظ السنة والقرآن اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض إنا خلق من خلقك عباد ضعفاء مذنبون مسرفون معترفون بذنوبهم قد أذنبنا وأسرفنا وبلغت ذنوبنا عنانا السماء قد اجتمعنا في بيت من بيوتك أدينا فريضة من فرائضك ثم صلينا نافلة لك ثم جلسنا نستمع الذكر نرجو رحمتك ونخاف عذابك ونرجو مغبرتك اللهم فاغفر لنا أجمعين اللهم فاغفر لنا أجمعين اللهم فاغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وأهلينا وذرياتنا ولأحبابنا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين اللهم إنك أعلم بنا من أنفسنا اللهم إنك أعلم بنا من أنفسنا فمن علمته منا مقيما على طاعة فتقبل منه وثبته عليها وزده من فضلك يا رب العالمين ومن علمته منا مقيما على معصية اللهم فكرهه فيها وباعد بينه وبينها كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام نسألك كما جمعتنا في هذا المسجد إخوانا متقابلين أن تجمعنا في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد إخوانا متجاورين فاجمعنا في الفردوس الأعلى, في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين اللهم لا تحرم منا أحدا <تصفيق> <000 departure> اللهم لا تحرم منا احدا اللهم لا تحرم منا احدا اللهم انا نعوذ بك من عذابك ومن النار اللهم انا نعوذ بك من عذابك ومن النار اللهم انا نعوذ بك من عذابك ومن النار اللهم انا نعوذ بك من شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اعذ ديار المسلمين من شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أقر أعيننا بتباة الأمن في ديار المسلمين الآمنة وبعودة الأمن إلى ديار المسلمين التي فقدتها يا رب العالمين اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم نسألك لنا ولإخواننا المسلمين ساعةً في الرزق وطمأنينةً في القلوب وأمناً في البلاد يا رب العالمين اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنعم على أهل الإمارات من أهلها والمقيمين فيها بما يحبون من الخير يا رب العالمين اللهم زدهم خيرا إلى خيرهم واكفهم شر الأشرار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن توفق رئيس الدولة إلى ما تحب وترضى اللهم قربه من كل خير وقرب منه الأخيار وأبعده عن كل شر وأبعد عنه الأشرار وعافه يا رب العالمين اللهم وفق وليا أ... اللهم وفق ولي عهده والنائب له يا رب العالمين اللهم وفقهم لما تحب وترضى اللهم خذ بنا إلى الخير واجعلهم رحمة, على واجعلهم رحمه على البلاد والعباد واجعلهم رحمه على البلاد والعباد واجعلهم رحمه على البلاد والعباد يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تزيد ألفتنا الفه وأن تزيد اجتماعاً اجتماعاً وأن تزيد, وأن تزيد قوتنا قوة يا رب العالمين اللهم من أراد بديار المسلمين فتناً وشرًا اللهم فأشغله في نفسه اللهم فأشغله في نفسه